قَد سمعَ اللهُ قولَ التي تُجادلُكَ في زوجِها وتشتكي إلى اللهِ واللهُ يسمعُ تحاوركما إنَّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم نَوْم وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ ال الذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقاب من قبل ان ياتى ما وبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل انيته مس فمن لم ي أَنْ طِعَافَاطَ مُسْتِينَا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّ لِل الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذابهم يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ